دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المضوب عليهم، وللصالين. وذكر الله في أيام معدودات.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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ا ل ح َ ر ث و ا ل ن ّ س والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله خذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس ا ل م i ا د d ومن الناس من يشري نفسه بتغاضى أرضى الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله ر و ف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإنزلتم ل من بعد ما جاءتكم البينة تفعموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ي أ ت ي ه م الله في ظ ل ل من ا ل غ ّ ا م والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الله เจ้ามีองค์ใหวันยิ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 س َ ل ْ ب َ ن ِ ي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ ب َ ي ْ ن َ ه ُ وَمَن يُؤْمِن بِآيَاتِ ا ل س َ ل ََ ن ِ ي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ ب َ ي ن َ وَمَن يُبَدِّلْ ن ِ ع ْ م َ ة َ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ز ُِ ي ن َ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا و َ ي َ س ْ خ َ و ن َ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا ف َ أ َ ق ه ُ م ْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ ا ل ن َّ ا س ُ أ ُ م َّ ة َ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ا ل ن َّ ب ِ ي ّ ن َ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ و َ أ َ ن ز َ ل َ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل َ ف و ا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم ا ل ب ي ن ا ُ ومختلف فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينه ومختلف فيه إلا من بعد ما جاء ومختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات فهدى الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبّين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل م ع ه ُ الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل َ ف و ا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أ و ت و ه من بعد ما جاءتهم ا ل ب ي ن ا ُ بغيما بينهم. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ا ل لله ك ب ر الله ك ب ر الله ك ب ر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر